وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَعَالَى إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ سَوَّيْتُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ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 لَهُ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِقَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَ هَيَا مِنَ الْمَرْجُومِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُون ففتح بيني وبينهم فتحا، ففتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معه من المؤمنين، فأجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين.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 أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله فاتق الله وأطيعون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 قالوا سواء علينا أوعظت أَمْ لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية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 ما أت إلا بشر مثلنا فأت بأية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم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 وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتاتون الذكران من العالمين اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم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 وَأَمْتَرْنَآ عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ إِنَّ فِي ذَلِك لَا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظل إنه كان عذاب يوم عظيم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 نزل به الروح الأمين على قلبك نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين.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 كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بوته فيأتيهم بوتة وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن مضون أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعَجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّمَا تَعْنَاهُمْ سِنِينَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعَجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّمَا تَعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ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 بَرِيءٌ مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أفين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون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 وذكر الله كثيرا وتصر من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٍ يَقْلِبُ